المي والدرن تملكهم حب الحضوذ وشهوة نفوس فقل يا رب عاف من الفتن فأين أولو التقوى وين أولو النهار وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين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 وقد هجر القرآن والعلم والسنن فآهن وآهين كم بقلبي من أسا وكمل وكمبي من قليل ومن شجن غیر ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود